multimassbieren 福 pecaks Lecture Aleur Dok Honom indissani Bol Gesib guess offs수hum звуч民 سياتي مصابي تسئل عالية كذ حضرتي ستادي يا تصيبتي ساني ساني العاليه شور وقت اللقاء حسان حسان حسان والله والله ونعم مقصره ما باع عبد الله راحوا قفل كل من خدم يوم الحشر وقت اللقاء ما تمشي نار يخدمك يا حسين يا بنانا ويا ما تمشي نار يا حسين يا بنانا ويا المنتج المنفذ لهذا العمل سلام القيسي وأحمد شاكر الأغودي neta Ana dunya habbukum humi sam'uuni sam'uuni soti w fasm'uuni sam'uuni sam'uuni sam'uuni soti w بقرايتك قول العمر بالحبتك يحسير مقوعات يحسير مقوعات يحسير مقوعات بقرايتك قول العمر بالحبتك <تصفيق> منعوني منعوني حتى الهندسة الصوتية والتوزير احمد الزي الإشراف العام حسام الموالد <متددأ> <بدي> التصوير <متدأ بزير> والمونتاج مرتبى الزهري زوروني زوروني إلى أحباب زوروني زوروني زوروني إلى زوروني زوروني, زوروني, زوروني, زوروني, زوروني, <متدأ بزير> زوروني الذات الردود العساني من أحمد الزرقاني الكلمات للشاعر الحسيني كريد من دلوة الكورال والمعتراض الكورالي بسان زين هذا العمل من إبداعات مؤسسة أحمد شاكر العبودي العنوان العراق الشطر موبايل 07807 وكعب خمسة اثنين تسعة أربعة